وجاء سرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رتول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طرى الماء حملناكم في الجارية لنبعلها لكم تذكرة وتعيها أذنون في خف الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يَوْمَ إذ تُرَبونَ ل تَخصَ مِكُم خافية يَوْنَ إل تُعرضون ل تَخْصَ مِكُم خافية فأََّ مَ المثَ كِتابهُ بم فَيَقولُهاَا أمُقرَأُ كتابية إني ظَنَاتُأَّ أني ماق شتابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني اموت كتابا ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مالي ما اغنى عني مالي هلك عني سلطان خذوه فغلوه, خلوه فغلوه نصلو ثم في سلسلتها 70 ذراعا فسلقوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين